ضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ العصب والريحان فبأي آلام ربك ما تكفي باد خلق الإنسان من صلصال كالفخار.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 كل من عليها فال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سَنَفْرُوْهُ لَكُمْ أَيُّهَا الْفَقَالَ فَبِأَيِّ أَلَالِ رَبُّكُمْ أَتُكَذِّبَ يَا نَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَتَفْضُوْهُ أن إن أن مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَفْدُونَ لَا تَفْدُونَ إلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاعِظٌ مِنَ الْنَّارِ وَنُحَاسٌ مِنَ الْنَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَتَصِرَانِ فَبِأيِّ آلٍ رَبَّكُمَا تُكَذِّبانِ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جانب فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون باسمهم فيؤخذ بالنواصي والأقداب، فبأي آلاء ربكمما تكذبان؟ هذه جنة مُلَتِّي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان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 متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين داما فبأي آلاء ربكما تكبران فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم لم يطمسهن ولا جان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 تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لنضاختان فبأي لَآيَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ نور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان